بينما الناس نائمون وعلى الفرش الوثيرة وبلذيذ النوم يستمتعون إذا بهم قد جاء الابتلاء والامتحان حينما ناد المنادي من جنابات بيوت الله موجها دعوة من الله لعباد الله لزيارة بيت الله قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح ومعلنا ان الصلاه خير من النوم وما هي الا لحظات حتى سمعت اصوات ابواب بيوت تفتح سيارات تتحرك فذاك شاب جاء من هذه الناحية وذاك شيخ اتى من تلك الجهه وصوته المفعم بالايمان يردد اصبحنا واصبح الملك لله واجتمع في بيت الله شمل ثله من عباد الله الصالحين ممن يرجون وعد الله ويخشون وعيده كان من بينهم شيوخ تجللهم الهيبه والوقار وشباب يغالبون النوم ويجاهدون النفس لارضاء الواحد القهار وصغار لا تكلف عليهم ولكنهم تحت رعايه اباء عرفوا معنى المسؤولية وحملوا هم الرعايه انهم رجال الفجر اولئك الذين اجابوا منادي الشوق اذ نادى بهم حي على الفلاح وبذلوا نفوسهم وضحوا بشهواتهم في طلب الوصول الى محبوبهم تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما اعطاهم وانما يحمد القوم الثرى عند الصباح يا اهل الفجر ما الذي أيقظكم والناس نائمون؟ وما الذي حرَّكَكم والناس هامدون؟ وما الذي زهدكم في لذيذ الفراش؟ ما الذي أخرجكم من الفرُش الوثيرة؟ أما والله لو شئتم لنطقتم ولصدقتم وقلتم إنه الإيمان بالله لو شئتم ل... الفراش الوثير الطمع في موعود الرب القدير أيقظنا وعيد الله على لسان رسوله بأن من نام حتى أصبح فإنما بال في أذنه الشيطان لو شئتم لقلتم ولصدقتم قضنا لصلاة الفجر إسلامنا فماذا يعني اسلام بلا استسلام وما حقيقة التوحيد إذا لم تخضع القلوب والجوارح للخالق المجيد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 بالحفظ والأمان بأن من صلى البردين دخل الجنه وربحتم وعدا من نبيكم صلى الله عليه وسلم بأنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته وربحتم امنا من عذاب الله فلن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هنيئا لكم يا اهل الفجر دقائق معدوده قضيتموها وأورثتكم قيام ليله كامله فمن صلى الفجر في جماعه فكانما صلى الليل كله فكانما الليل كله حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فوجدت في المحرام ينسي طول الوحشة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 انا صلاه الفجر المظلومه بليت بضره مشؤومه هي النفس الاماره بالسوء بليت بجيل غايتهم راحه الجسد ولو غضب الواحد الاحد انا صلاه الفجر قد كنت اشكو من هجر العصاه والمنحرفين واليوم اصبحت اشكو حتى من بعض اهل الخير والصلاح وارباب الدعوه والفلاح واصحاب البذل والانفاق والعطاء فالى الله اشكو جفوه الملتزمين وهجر المدنبين. أنا صلاه الفجر اليوم اشكو ومن يا ترى أشكو, اشكو عبادا لله ينعمون بامن في الوطن وصحه في البدن ورغد في العيش بيوتهم ملاصقه للمساجد يسمعون حتى همس المصلين ومع هذا اذا دعا داعي الله لا يجيبونه أنا صلاه الفجر ابد ومن خلال هذه الكلمات وعلى لسان كل خطيب وداعيه وعبر كل امام وواعظ انا اناشد المتخلفين عني اناشد المتخلفين عني عللا ان تجد كلماتي اذانا صاغية وقلوبا واعيه تخشى الله وتتقي أنا يا عباد الله عند سلفكم كنت الميزان الذي يوزن به الرجال فمن حضرني واتقوه ومن غاب عني اساء به الظن بالله كيف حال المتخلفين عني وقد ناموا ملء الجفون واغمضوا الطرف عن القيام للحي القيوم كيف يقابلون الله وبما يردون على حساب اليم انتبه أيها المتخلف عني فالصلاه هي الخير في الحال والمال في الصحه والمال في الدنيا والاخره كم من نائم يرتب امره على موعد عمله لا موعد صلاته وبالله هل سيبارك له في عمله وفي ماله وفي صحته هذه رسالتي تحمل شعوري وتفيض بآلامي وآمالي ابثها لكل من له قلب أو القى السمع وهو شهيد ابثها الى اصحاب القلوب الحيه التي تخفق بحب الله وخوفه ورجائه ارسلها إلى كل من يرجو الله واليوم الاخر ابلغها إلى كل من في قلبه مثقال ذره من ايمان إلى كل من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ارسلها إلى كل من يطمع في جنه عرضها السماوات والأرض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 ها انا قد بلغت رسالة الفجر الى هاجريها الا لا فلتشهدوا يا مسلمون والتشهدي يا ارض والتشهدي يا سماء ولتشهد ملائكة الرحمن والله من فوقنا مطلع وشاهد وكفى بالله شهيدا باننا قد اوصلنا الرساله للهاجرين وبلغنا الامانه للقاعدين واسمعوا ايها المتخلفون ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين ونقول لكم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 بها ثبات القلب عند المحنة وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوات يا ربي فاجعل في الصلاة حياة هذه الأمة يجزى المصلي بالجنان وفي صلاة